وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِيَاءَكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْقُوراً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 اِذَا انْكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا وَزَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن لا آتواها ثم سئل الفتن لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يسيروا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ إِنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعتكن واسرحكن سراحا جميلة وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعدل المحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي مين يأتي منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومين يقنث منك نل لله ورسوله وتعمل صالحا نقتها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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيقوم الذي في قلبه مرض وقلنا قول لم عرف وقلنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى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 والصابرین والصابرات والقاشعين والقاشعتِ والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذّاكرين الله.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 وتخش الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرن زوجناك هالك كي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا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 ولك الرسول الله وخذ من نبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 ثمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُهُنَّ وَسَرَحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِن نا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ها جعل معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أي يستحها قاصت لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَسَلْتَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَظُنُّونَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدقوا بيوتا النبي إلا إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يَسْتَحِي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمنهن والتقين الله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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواكك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن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 لنُغريَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أينَما ذُقِفُوا أخذوا وقتلوا تقتل سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يسألك الناس عن الساعة قل إنما عِنْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَةً إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 فقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا فأضلنا السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب ربنا آتِهم ضعفين من العذاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَةٌ كَبِيرَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَوَاهُ اللَّهُ فَبَرَوَاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ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 فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين, فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا